بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تعالى قبل دراستنا لاحكام الطلاق فلا بد من ضبط هذا الباب المهم من ابواب دراستنا للطلاق وذلك بمجموعه من الضوابط الحاكمة لموضوع الطلاق وهذا من باب ضبط العلم بقواعده وضوابطه وأصوله نقول الضابط الأول الطلاق بيد الزوج الطلاق بيد الزوج قلت ومعناه أنه لا يملك طلاق امرأة إلا من إلا زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ملقتكها بما معك من كتاب الله فجعل المرأة ملكاً قلت يعني للزوج ولا تصرف للانسان في غير ملك كما جاء في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك والطلاق نظير البيع لأن كل من الزواج والبيع عقد ولذا فكل آيات الطلاق في القرآن الكريم فهي خطاب لمن للرجال أي للأزواج وإذا طلقتم النساء واذا طلقتموهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فهذا اول الدليل او ثاني الدليل على ان الطلاق بيد الزوج لان القران ما خاطب بالطلاق الا من إلا الرجال ومن المقصود بالرجال هنا الأزواج قلت ولقولي تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فلما جعل له حق الردة أو حق ردها كان ذلك بدلالة اللزوم دليلا على ملكه حق الطلاق وحده لان هذه الايه خطاب خطاب للاولياء الا يمنعوا الا يملع النساء لحق ازواجهن هذه نزلت خطابا للاولياء يعني لا يجوز للولي ان يمنع ابنته متى اراد زوجها ماذا ردها وجعل لزوجها حق الرد ومنع منه من منع منه الولي يعني لا منع الولي ان يمتنع عن ذلك قلت ولذا قال صلى الله عليه وسلم في المراه المختلعة اقبل الحديقة وطلقها تطليقا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وله ولاية مطلقة عامة على الأمة بل هو الذي زوج المراه ابتداء من غير ماذا من غير وليها، كما في قصة المرأة الواهبة، إلا أنه في الطلاق جعله لمن لزوجها. تأملت المسألة دي ولا ما تأملتها؟ أنتم تكتبون ولا أدري تفهمونه ولا لا؟ ها؟ في حد ما يفهم؟ ولا حرج عليه المشكله ان فهم غيره ولم يفهموها قال تعالى ففهمناه سليمان والفهم هبة ربانيه صحيح وسليمان سبق داود في هذه المساله فهما مع انه من ابوه واسبق منه نبوه وعلما وشرفا طيب انا اعيد عليكم ابتداء النبي عليه الصلاه والسلام قال ملكتك طالما جعل المراه ملكا دل ذلك على انه لا تصرف لغيره فيها بفسخ عقده النكاح او التزويج صحيح لان الملك يقتضي هو تقييد تطليق المراه بمالكها وهو الزوج ثانيا كل ايات القران الكريم خطاب لمن للأزواج وإذا طلقتمهن وإذا طلقتم وإذا طلقتم فهذا الخطاب للأزواج دون غيره دل على أن ملك الطلاق لمن للزوج واحدة ودون غيره الثالثة أن الله تعالى قال وبرعولتهن وبرعولتهن وبرعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رضوا إصلاح وتأملت الآية نزلت في من نزلت في صحابي أراد أن يمنع أخته زوجها أن طلقها ماذا؟ تطليقا فقال القرآن لا وبعولتهن حق به بردهن فإذا جعل للزوج حق الرجعة جعل له حق التطليق ابتداء لأن الرجعة من من التطليق فإذا جعل له الحق في الانتهاء جعل له الحق في, في الابتداء وسماه بعلا والبعل والسيد المطاع الذي لا يرد له أمرا خامسا أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة الخلع قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا فجعل طلاقها إلى من إلى زوجها وليس إليه هو مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومع أنه زوج المرأة الواهبة من غير من وليه بما يدل على أن الطلاق بيد من الزوج وحده وهذا التأكيد راجع إلى سببين مع أنه تولى النكاح ابتداء لكن لم يتولى ماذا الطلاق لمفارقة الطلاق النكاح وثانيا أنه صلى الله عليه وسلم قال له اقبل الحديقة وطلق ماذا تطلق مع أنه أول بالأمة من أنفسها لكنه لم يتعد على حق الزوج في التطليق وجعل التطليق إليه ماذا هو ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها يعني يراجعها من هو أي عبد الله بن عمر أو كما قال إبراهيم لإسماعيل غير عتبة بابك أما الدليل السابع أو السادس فقول تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وقول راجحا للمفسرين هو من الذي بيده عقدة النكاح الزوج قول الراجح قلت فاذا كانت عقده النكاح بيد الزوج كان ذلك بدلاله اللزوم ماذا تقييدا لعقده حل النكاح بيده هو او لفك هذه العقده بيده هو لان اذا كانت العقده بيده بمن الذي يحلها هو كذلك واضح قلت ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حسنه الشيخ الالباني أنه قال إنما الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق من الذي أخذ بالساق الزوج إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وتاكد ما سبق كله بالنظر الصحيح ذلك لما كان الزوج غارما غارما بالطلاق من نفقه ومهر او مؤخر صداق من نفقه ومؤخر صداق ونفقة ولد من حمل او رضاع كان ذلك بدلاله اللزوم تقييدا للطلاق يديه هو لان هنا في مساله الغنم بالغرب من اللي هيغرم في الطلاق الزوج يبقى هو الذي بيده ايه عقدة النكاح لأن الغارم غانم كما يقال والغانم غارب قلت وكذا إما أن يكون الطلاق بيد من المرأة أو بيد من وليها أو بيد من القاضي ذل المحتمل أن يكون في أيديهم الطلاق أو بيد الزوج في حد تاني ممكن يبى بيدوا طلاغر كده ها طيب لما نيجي نتعامل مع الفروض هذه هنجد إنه كلها ساقطة إلا فرض من أما المرأة فلا طلاق لها ليه لأن المرأة ليست من أهل الولاية وأن ولايتها في ابتداء العقد تمتنع إيه؟ في ابتداء العقد تمتنع فلزوما تمتنع في نهاية العقد يبدأ أول فرض اللي هو فرض من؟ أجيب يا قول المرأة نازل للفرض الثاني هو من؟ وليه ولي المرء قلت ولا يكون الطلاق بيده لصريح القرآن وبعولتهن لصريح القرآن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا نعم لا بس. وهذه الآية نزولا نزولا في الولي يمنع ماذا يمنع المرأة الرجعة فقال تعالى وبعولتهن أحق فجعل حق الولي ماذا مقدما على حق من حق البعلم مقدما على حق من حق الولي فاضي الاحتمال رقم كم، وأما الثالث وهو القاضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المختلعة اقبل الحديقة وماذا طلقها يعني أنت تطليق لا غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو ماذا هو القاضي فلا يبقى إلا الاحتمال الأخير أو لا يبقى الى الفرض الأخير ما الفرض الأخير الزوج واضح يا طلبة العلم إذا ما ذكرنا الآن من أدلة وهذه الادله ما بين ادله من الكتاب والسنه والنظر الصحيح واضح تدل على ان الطلاق بيد من بيد الزوج ماذا وحده قلت اثر القاعده القاعده دي ايه فائد فائدتها اولا عدم وقوع طلاق المكر أو المجنون أو المدهوش أو السكران لأن الزوج في حال من عدم ماذا؟ الإرادة ما يمنع له تصرفاً ثانياً عدم وقوع الطلاق المعلق بيد المرأة أو غيرها لأنه ابتداء لا يشرع التوكيل في الطلاق ليس توكيل في الطلاق وانتهاءا سلب لحق الزوج يعني في التطليق والزوج لا يأذن في هذا الحق إلا بإذن الشارع ما هي واحد يقول لك ماشي طلقنا حق الزوج وعطال الله لو فعلت كذا أنت طالق خلاص يبقى طلق أصبح بيدها نقول له لا أنت تملك الطلق نعم ولكن لا تملك الطلاق إلا فيما اذن لك ايه في لا تملك ملكية إيه ملكية مطلق واضح لا تملك ملكية مطلق يبقى هذه أدلة القاعدة وهذا هو أثر القاعدة نقول إشكالات الإشكال الأول فاذا كان الطلاق بيدي المراه فلما تجيزون طلاق القاضي مش كده اذا كان الطلاق بيد الزوج فلما تجيزون طلاق القاضي ودي مساله شهيره ستاتي معنا هل للقاضي ان يطلق امراه ولا ليس له ذلك قلت وأما تطليق القاضي فليس طلاقا وإنما هو فسخ اللي هي مسألة الطلاق للضرر لو جات امرأة رفعت قضية عند القاضي قالت زوجي ما ينفق علي البادة وأنا أجوع وكذا وكذا او رفعت قضية للطلاق للضرر زوجها يضربها ضربا شديدا يكسر لها عظما وكذا وجاءت بشهودها وكذا قاضي هنا يعمل ايه طلقها. طب ليه بتجيز هذا فلو كان الطلاق بيد الزوج يبقى لا يجوز للقاضي ان هو ايه نقول ان هذا ليس طلاقا انما هذا فسخ للنكاح والفسخ له احكام ايه مخصوص ثانيه ان طلاق القاضي انما هو في حالات مخصوصه كغياب الزوج أو وقوع الضرر الشديد على المرأة من الزوج وهنا لا حق للزوج ليه لا حق للزوج في التطليق لعظم حق المرأة عليه لأن الآن نحن ما بين حقين امرأة واقع عليها ضرر من زوجها وبيضربها ضربا شديدا يكسر لا عظما وكذا صحيح ويدمي منها وجها نحو ذلك يبقى في ضرر واقع على المراه يبقى حق المراه في حفظ ماذا بدنيها أو بيكرهها على الشرك ان تكفر بالله يبقى حق الزوجة في حفظ دينها وحق الزوج في ماذا في الطلاق لما نقارن بين الحقين أي الحقين اعظم حق المراه عند اذن الطاء القاضي لما بيطلقها بطلقها لأن حق الزوج في التطليق حق زاهب في هذه الوقعه أو في هذه الحالة لعظم حق المرأة عليه ثالثا وطلاق الزوج وطلاق القاضي ليس ملزما في بعض الاحايين إلا بإذن الزوج يعني أحيانا القاضي ممكن يطلق امرأة ولكن بتبقى في فتره زمنيه لكي يسر الحكم حوالي كام 60 يوم تقريبا ايه معنى ال 60 يوم دول اقرار الزوج اذن الايه اما استئنافش الزوج في 60 يوم يبقى مين اللي اوقع الطلاق على الحقيقه مش القاضي ده الزوج لان القاضي اعطاه 60 يوما لماذا ها للاستئناف لمراجعه الايه فإذا مضت الستون يوما والزوج لم يستأنف يبدأ معنى إيه إقرار زي مثلا تركت عاجتها كذا انت جيت أخست منها كتاب ومشي لا أذكر وقعة مخصوصة وشهيرة رجل سكن في شقة بغير عقد ايجار وتركه المالك عشرين سنة جل المالك يقول هذا اغتصب إيه ملكي وسكن في بيتي من غير اذن من غير ماذا من غير عقد القاضي هيقول له إقرارك المد الزمنية الطويلة يعد ماذا يعد عقدا وله قوة العقد واضح ويعد قوة الليه لكن القاضي قد يرفع عنه الضرر من ناحيه أخرى من ناحيه المال إنه مثلا ما بيدفعش إيجار القاضي بدفع بدافع الليه الإيجار بقيمة الإيجار الأخرى المعهودة المعلوم، لكن هنا مش هيخرج هذا المستأجر ليه؟ انه اعتبر هذه المدة الزمنية اقرارا من من, من المالك للمؤجر بمسك، زي المسألة التي معنا، القاضي قال طلق لضرر كذا وكذا، ولم يستأني الزوج لمدة ستين يوم، يبقى هنا القاضي ماذا فعله؟ ها علق الطلاق على إذن من فإذا الزوج لم يستأنف يعد ذلك إذن منه بماذا؟ ايقاع الطلاق رابعا إن طلاق القاضي كما قلت في حالات مخصوصة لا تعمم ولا تعارض الخصوص والعموم فيبقى العموم على عمومي من أن الطلاق بيد الزوج وحالة الخصوص على مورديها والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى هذا أول إشكال أجبنا عليه. الطلاق بيد الزوج ثم أشكلنا بأنه يجوز للقاضي إقاع الطلاق على شروط ماذا على شروط مخصوصة يا طلبة العلم واضح قالوا اشكال فإذا جاز التوكيل في الزواج ابتداء وكذا المال جاز التوكيل في الطلاق يبقى هذه إشكال آخر بيشكل به علينا يقول ان مسألة التوكيل في الطلاق مشروع لان إذا كان التوكيل في أصل الزواج مشروع كان في الطلاق مشروع وإذا كان التوكيل في المال قضايا المال أنا بوقلك في المال يعني أقول لك اتفضل اشتري لي كسر. دم يعد ماذا عقد توكيل بيني وإيه وبينك أن أنت اتنوب عني في شراء كسب قالوا بقى كذلك يجوز التوكيل في الطلاق قلت وهذا قياس مع الفار لماذا هو خياس مع الفارق لأن ما يجوز ابتداء لا يلزم بالضرورة أن يجوز انتهاء هضرب لك مثال امرأة جاءت تقول انا اتزوج بغير ولي تقول لها لا يجوز هذا زنا لكن امرأة عندها شبه فراحت تزوجت بغير ايه ولي عند إذن ما نقول لها هذا زن وما نقول لها لا يجوز إن هي خلاص تزوجها يبقى ليس لازما أن ما يجوز ابتداءا يجوز انتهاءا هذا ليس بلازم قلت ثاني والتوكيل في الزواج ليس توكيلا في أصل العقد يعني مره لما بتوكل أباها عنها ليقوم بذيب الزواج هي ما بتوكلوش في أصل العقد اصل العقد عندها هي اللي هو الاجابه له والقبول لكن هي بتوكله في اجراء ماذا الولايه نفسها التوسير رابعا وهذا قياس فاسد لانه في مقابل نص وهذا قياس فاسد لانه في مقابل نص من الكتاب والسنه خامسا ولا يقاس ولا رابعا رابعاً ولا يقاس التوكيل في المال على التوكيل في الطلاق على التوكيل في المال ليه لأن حرمة الأعراض أشد من حرمة ليه الأموال ولمفارقة عقد الطلاق لعقد البيع مفهوم المسألة الأخيرة. يعني بيقول لك اذا جاز ان انت توكل في المال جاز ان انت توكل في الطلاق قلت لا لان حرمه الاعراض اعظم من حرمه الايه المال ولا يقاس الأعلى على الايه على الادنى وعليه فذا القياس فاسد الاعتبار لانه قياس في مقابل نص لانه قياس مع الفارق واضح لانه قياس في مسائل تعبديه وعليه فنقول القاعده الأولى معنا في ضبط احكام الطلاق الطلاق بيد من الزوج وحده والله تعالى الموفق المستعان ونلتقي على خير في الاسبوع المقبل بقي معنا تنبهان درس الجمعه ان شاء الله تعالى سوف يعني يستمر في الأربع جمعه ولن يتوقف فقط هي الخطبه الرابعه التي تكون خارج المسجد لكن الدرس سينتظم بعد العصر كل جمعه. نعم ما في سفر الحمد لله ودرس صفت اللبن ان شاء الله تعالى درس مسجد زين نورين سوف يعود وان شاء الله تعالى لازلنا الان في نقاشيه وفي مشوره ما يشرح هناك فطبعا بعض الطلبه ارادنا نحن نشرح الفقه هناك ونشرح كتاباً من كتب منار السبيل المتأخرة ككتاب البيوع وهناك أيضاً احتمالياً نحن نشرح أبواباً من كتاب صحيح الإمام البخاري يعني ممكن ناخد كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري أو ناخد كتاب الاعتصام وده من أفضل الكتب في صحيح الإمام البخاري ولعل هذا الاحتمال يكون راجحاً لأن الفقه له دروس كثيرة جداً وإحنا في, فترة في الفترة الأخيرة جرى منا نوع من أنواع الاهتمام بماذا؟ بصحيح البخاري والقراءة فيه وبفتح الباري فعليه إن شاء الله تعالى ممكن يكون الدرس هناك في شرح صعيد البخاري ونبدأ بكتاب الاعتصام من ليحصل تكاملية في شرح البخاري ما بين الجمعة كتاب العلم بين درس السبت كتاب ماذا؟ كتاب الطهارة مش أو كتاب المياه أو الوضوء وبين بين درس الأربعاء وان شاء الله يعني هو موعده مؤقتا الأربعاء لحين اشعار اخر فهذان هما تنبيهان أو إن شئت فقل بشرتان لطلبة العلم إن شاء الله تعالى طبعا نحن في انتظار مشورة الطلبة لتحديد موعد امتحان كتاب عمدة الأحكام اللي هو المسح على الخفين اللي هو الاستدراك لأن بعض الطلبة لم يحضر الامتحان الأول فان شاء الله تعالى سنجري امتحانا في المسجد هنا لمن لم يحضر الامتحان إليه الأول وعلى نفس طريقة الامتحان الأول من الجوائز ومن الإجازة ونحو ذلك إيه إلا حضر وجاب أقل من 90% وعاد يرفع درجته ممكن يعني هاب حد حضر في الامتحان الأول وجاب 60-70% ممكن يحضر الامتحان الثاني شاء الله تعالى بحيث ان الإيجازة لا تمنح إلا لمن حاز درجة ماذا 90% وطبعا درس الخميس وهذا ينبه لأنها نشرح هناك منظومة الرحبية في الفقه المواريث منظومة الرحبية في فقه المواريث واللي يستطيع أن يحصل لنا على نسخة تكون يعني مضبوطة ومشغولة من الرحبية بحيث يكون أو يحصل لنا على كتاب يعني شرح كتاب شرح للرحبية يكون مختصرا جيدا بحيث نحن نشتري لماذا لطلب العلم فيكون الكتاب ايه معه يعني يريد تراجع المكتبات في أفضل نسخ ماذا الرحبية وأفضل شروح الرحبية على شرط أن يكون شرحا مختصرا وليس غالي للسمن وليس وهذا سوف يشرح في مسجد عباد الرحمن يوم الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى درس الاثنين المقبل بمسجد التوحيد إن شاء الله تعالى نستأنف سيرة أبي بكر الصديق وكنا قد وقفنا عند ذكر حادثة شهيرة جدا وهي حادثة ماذا؟ أبي بكر وفاطمة إن شاء الله تعالى نحن الآن مع في الدرس المقبل مع حرب المرتدين وطبعا في حرب المرتدين مسائل فقهيه مهمة جدا منها مسألة حد الردة ومنها مسألة مالك بن نوير وقتل خالد بن الوليد لمالك وهل قتله قتل مرتد ومنها مسألة في حروب الردة منها مسألة أحكام الردة وما تعلق أحكام الردة والله تعالى الموفق والمستعان إن شاء الله تعالى تنزلون إلى المكتب الآن وسوف احصلكم بالضبط بعد عشر دقائق او ربع ساعة يعني تسبقونني أولى هناك وأنا خلفكم بإذن الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد ورحمة الله